بوك تو تريدست السادم سبع وثلاثون, وثلاثون. في الطريق في الطريق أون بوتو يا مطارم. يقود الدراجة النارية يقود الدراجة البخارية اون بوتويه بيسيكلوم يقود دراجة يقود بالدراجة اون ايد يسير على قدميه يسير على قدميه on płutuje brodą Yusafiru bilmarkabi Yusafiru bilmarkab on płutuje czamcem Yarkabu alqariba يالي هل من خطر هنا هل من خطر هنا يالي اوضيه اوباسنو سام ستوبيراتي من الخطر ان تسافر بمفردك بالاوتو ستوب من الخطر ان تسافر بمفردك بالاوتسوتوب je li opasno noću šetati? Inna hu min al khatari an te tameša bil lejli. lejli. Skrenuli smo s pravog puta. Lakad dalalna tariqa. نحن في الطريق الخطأ نحن في الطريق الخطا مورامو سيفراتيتي علينا ان نرجع علينا ان نرجع قديه سأوديه moze يمكن nu hun jumkinu rukna a huna. Postojili ovdje parkiralište? šte. A juđa hunna mokev li si? koliko se dugo može ovdje parkirati. ما مده الانتظار هنا ما مده الانتظار هنا سكياتي لي هل تتزحلق على الجليد هل تتزحلق على الجليد إيديتلي جيتاروم غوري هل تأخذ المصعد الآلي للوصول إلى الأعلى هل تصعد بتلف ريكالي الأعلى؟ موجلسة أوفدية إزنايمتي سكية هل يمكن تأجير خشبة الإنزلاق على الجليد هنا؟ هل يمكن تأجير خشبة الإنزلاق على الجليد هنا؟